بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أَلَّا تتخذوا, ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إِنَّهُ كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الْأَرْضِ مرتين ولتعلن, ولتعلن علوا كبيرا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 وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ نفيرا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وجوهكم وَلِيَدْخُلُوا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 إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي للتي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الذين يَعْمَلُونَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ لهم يَعْمَلُونَ كبيرا لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ أعتدنا لهم عذابا أَلِيمًا ويدعو الْإِنْسَانُ بالشر دعاءه بالخير وكان الْإِنْسَانُ عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين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 وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم الْقِيَامَةِ كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فَإِنَّمَا يهتدي لنفسه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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا, ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مبحورا ومن أراد الآخرة وتعالها سعيها وهو مؤمن فأولئك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 وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخدولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاقا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 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذَانِهِمْ وقرا وَإِذَا ذكرت ربك في الْقُرْآنِ وحده ولوه وَلَوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نفورا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إلَّا يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإذْ هُمْ لَجْوَاءٌ إذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُنَّ إلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا ا اذا كنا عظاما ورفاه انا لمدعوسون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم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 وربك أَعْلَمُ بمن في السماوات وَالْأَرْضِ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زَعَمْتُم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مهلكوها قبل يوم الْقِيَامَةِ أَوْ معذبوها أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن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 إلا إبليس قال لِمَنْ لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن إِلَى يَوْمِ يوم القيامة لأحتنكن لذريته إِلَّا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزذ من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم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 إذا لأذقناك ضعف الْحَيَاةِ وضعف الممات ثم لا تجل لك علينا نصيرا وَإِن كادوا ليستفذونك من الْأَرْضِ ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا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 ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا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 إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن, على أن يأتوا بمثل هذا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت عليناك سفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت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 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون قلقا جليلا أَوَلَمْ يروا أَنَّ الله الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ قادر قادر على أَن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إِلَّا كفورا قل لو أَنْتُمْ تملكون خزائن رحمة ربي إذا لَأَمْسَكْتُمْ خشية الإنفاق وكان الْإِنْسَانُ قتورا ولقد آتينا موسى تِسْعَ آيَاتٍ بينات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 ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يقرون للأذقان سجدا